أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق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 الله الله يحكم بينهم إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو 118. لو اراد الله ان يتخذ ولدا لصفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار خلق السماوات السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى الليل وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلُّ يَجْرِ لِأَجَلٍ مُسَمَّى أَلَا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارِ خَلَقَكُمْ مِن نَفْسٍ وَالَكُمْ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجًا وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الأَنْعَامِ فَمَآثِيهَا تَؤْذِج يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِّن بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ فَلاَ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لاَ إِلَٰهَ هُوَ فَأَناتُسْرَفُونَ إِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنكُمْ إن تَكْفُرُوا فإن الله غني عنكم ولا لعباده الكفر وان تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازره وزر اخرى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ إِنْ تَكْفُرْ فَإِنَّ ولا يرضى لعباده الكفر وان تشكروا يرضه لكم ولا تزروا وازرة وزر أخرى 112. يرضه لكم وَلَا ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه 118. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم وَلَا تَزِرُ وَازِرَةُ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ فِي دُورٍ وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إليه ثُمَّ إِذَا ثُمَّ إِذَا خَرُّوا لَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَن كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنِ ادَّادًا وَجَعَلَ لِلَّهِ سبيلي قلت متتعبك فريك قليلا إنك من أصحاب النار أم من هو داروا الاخره ويرجون رحمه ربي ام هو قانت اناء الليل ساجداه وقائما يحذر الاخره ويرجون رحمه ربي قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون 118. إنما يتذكر أولو الألباب قل يا عبادي الذين آمنوا 111. <تقوا> ربكم 112. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما فالصابرون اجرهم بغير حساب قل اني امرت ان اعبد الله مخلصا له الدين وامرت لان اكون اول المسلمين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 قل ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم وأهلهم يوم القيامه الا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم أولل من النار ومن تحتهم أولل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون والذين اجتنبوا طاهوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد <تصفيق> الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الأنباء أفمن عَلَيْهِ كَمَثَلِ مَاتَ الْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تُقْضِي مَن فِي النَّارِ لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِنْ فَوْقِهَا غُرَفٌ لهم غرف من فوقها غرف مبنيت تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد. ألم تر أن الله زل من السماء ما فسلكه ينابيع في الأرض؟ فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يهيج فتراه مصفرا 124. ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي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 في ضلال مبين الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية قشعر منه جلود الذين يخشون ربهم تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إِلَى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء فَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن نَّادٍ أَفَمَن يَتَّقِي بِوَجْهِهِ صُو الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ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 ضرب الله مثلا الرجل في شركاء متشاكسون ورجلان سلاما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بَلْ أَكْفَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ يوم القيامة عند ربكم تختصمون فمن أغلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه الَّذِي سَخَّرَ لَكَ جَهَنَّمَ مَفْزًا لِّلْكَافِرِينَ وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ لَهُم مَّا يَشَاءُونَ عِندَ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 وكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم اني عامل فسوف تعلمون من ياتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم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 أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا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 قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَانِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ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 وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا فَتَشَفَّنَّا ثُمَّ إِذَا خُوِّلَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا قَدِ الْقَالَ هَلْ مِنْ قَبْلِهِمْ فَمَا أَعْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا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 وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمْ عَذَابٌ بِغَتَّةٍ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ أَن تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَا عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ وَإِنْ كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُوتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ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 وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَفْوَلِّ الْمُتَكَبِّرِينَ وينجِّ الله الذين تَّقَوْا بِمَا فَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ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 قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشرفت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطُوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ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 ثم نفخ فيه أخرى فإذاهم هم قيام ينظرون ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينورون ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله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 ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينهرون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 فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا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 وثيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها، وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل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 أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فدخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورفنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الْمَلَائِكَةَ حافين من حول العرش وترى الْمَلَائِكَةَ حاف